إن الله يرى كلا لئلا يتهيل نسفع النصية نصية كاذبة خاطئة هل يدعو ناديا سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد وقترب